الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، وصيكم ونفسي لتقوا الله تعالى، فإنها وصية الله لعباده الأولين والآخرين.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 أيها الإخوة بحديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج للصلاة فصلى ودع الله تعالى فلما رآه الناس قالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم يعني ابنه أنه وافق ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله وأثنى عليه إن الشمس والقمر من آياته لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد أحد فإذا رأيتم ذلك فكبروا وادعوا وصلوا وتصدق لاحظوا هذه الأربع في لفظ آخر ادعوا الله وكبروه وصل وتصل ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول أحد أغير من الله لاحظوا أيضا هنا أمور العبادات تأتي أمور الخسيسات ولا يكون أحد أغير من الله أن يرى عبده يزني أو أمته تزني ثم حذر عليه الصلاة والسلام وأنذر ثم أمرهم أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر وتعوذوا بالله منه الحديث جديد كبروا, كبروا, كبروا, كبروا, كبروا إذا رأيتم ذلك الكبر كبروا أكبر, أكبر الدعاء والدعاء الدعاء ما هو هذا الدعاء, الدعاء ذكر الإمام الناوين رحمه الله أن من دعائه صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من الفتن الاستعاذة من الفتن ثم قال صلو وهي هذه الصلاة الحاصلة تصدق أي دفع المال أو الطعام والكساء لفقير إذن يُشرَعَ لنا التكبير الدعاء، إذن قال بعض الفقهاء هذا مطلق لما تشاء من الدعاء خاصة يبعدك الله تعالى عن ذلّات الفتن، وأن تطلب من الله تعالى الرحمة لأن هذه علامة وإنذار، والصلاة قد صلينا وأسأل الله تعالى القبول والرحمة لنا ولكم جميعا باقي الصدق يشرى يقول إمامه محجر الصدقة, الصدقة. مثل هذا المقام يخرج الإنسان صدقة. صدقة يتصدق صدق بها على فقير, فقير أو, مسكين. أو مسكين وكان قريباً لاحظ. الأمر الآخر هنا أمر التعبد، لكن أنذر فكأن هذه العقوبات التي يراها الخلق من خسوف وكسوف وزلازل وبركين لأنها انذار لما يصنع العباد لذلك قال ألا يكن أحد أغير من الله شوف الرابط بين هذا وذاك حدث عن الخسوف والكسوف ثم قال أن يزني عبدهم أو تزني أمتهم يعني الفحش في المجتمعات سبب لحصول مثل ذلك وإلا لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام الفحش بأنواعه فحش الأقوال فحش القلوب فحش الجوارح كل هذه مصائب ورزايا على الأمة ولذلك أنذر عنه حتى ذكر بالغيره على محال من الله تعالى فالله أغير من خلقه أن يرى عبده أي ذلك الإنسان يزني أو أمته تزني ويقعون في الفحش والمنكرات ترتب على ذلك أيضا كما ذكر الفقهاء أن هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس إجمالا وإلا هناك ما يقع من العباد من ما يخالف ما أمرهم الله تعالى الكثير لهذا قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا هذه الآيات يشروا الله تعالى تخويفا لاحظوا إخوانا هذا الكسوف أو تقول الخسوف يصح أن تقوله على, على الشمس والقمر كما قاله البعلي ورحمة الله يعني نقول خسوف قمر قوس قمر هذا الخسوف علمه من المسلم والكفر وقبل أيام تشاركنا مع غيرنا من غير منا بعلمنا علمنا لأنه سيخف القمر بالساعة الفلان. الفلان اشتركنا معهم الفلان. لكن هناك فارق فيك فيك فيك بيننا وبينهم. هم أهل, أهل دنيا, دنيا ونحن أهل آخر أهل نرغب أهل إلى الأخير نرغب ما عند الله تعالى من فضل. أهل, طاعة أهل طاعة والعبادة وعبادة. أهل الإسلام إسهل. الفارق إسهل. بيننا وبينهم إسهل. أننا قاسم المشترك بيننا وبينهم أننا كلنا علمنا حصول الخصوص قبل أيامي حسب دراسات وحسب، الفرق أنكم صلّيتم، هم جالسين يتفرجون. الآن. الفرق أنكم ذكرتم الله، هم الآن يذكرون إبليس. الفرق أنكم كبرتم الله، وهم يقولون أنها تكونا طبيعية. يعني الشيء يفعله لذاته، ونحن نقول لا إنه إرادة الخالق جل وعلا ليبين لعباده هذه الآيات وهذه الآيات فيها نوع من الزجل والتذكير تذكير للمؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانه والغافل يرجع إلى الله سبحانه فارق بيننا وبينه لأننا سننفق فيما يرضي الله سبحانه نتصدق ونعطي لعل الله تعالى أن يرحم أن يغفر وأن يلطف السنن الكونية إخوان التي يشاهدوا العباد ينبغي عليهم أن يأخذوا منها العباد كثير من السنن الكونية التي أرادها الله تعالى على عباده لا ينبغي أن تمضي على المسلم دون أن يتوصر ويعتبر. كيف بنا نسمع عن زلازل تهز الأرض هز فيموت بالآلاف ويمضي هذا الحدث على أهل الدنيا خبرا إعلامياً ينبغي علينا أن ندرس هذا برجوعنا إلى الله لا نريد تلك الدراسات الفيزيائية والجولوجية ونترك الدراسة مع أنفسنا تقول الله هذه الدراسة مع النفس ترجع هذه النفس إلى الله تعالى قبل فوات الأواء لا يمنع أن المسلم يدرس في زيائياً في الأحداث الكونية لكن لا ينبغي أن ترتب على ذلك الغفلة والمسيان ويرى أن هذا حدث كوني عالمي إعلامي ويمضي هكذا خبرا قرأته خبرا شاهدته خبر لا إنما ينبغي علينا أن نجعل هذه الآيات زواجرا لنا فنزداد طاعتنا ونتجنب عن المعاصي والله ما أرسل الله هذا ولا بين هذا إلا آيات والآيات, والآيات واضحات, واضحات للإنذار التذكير التعار يرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى فلا يمكن لمسلم عاقل فيه كياسة أن يرى الأرض تلطرب بالناس فيمر هذا خبرا كمانا أو بحارا تخرج على ما سخرت في مكملها، شاء الله أن تخرج من مكانها وتفيض على الناس ويحصل الموت والبلاء لا يمكن لمسلم أن يمر علي هذا إلا ويعتبر وهذا موجود في القرآن الكريم هذا الخسوف وهذا الكسوف وهذه المصائب والبلايا والأمراض والاسقام التي انتشرت في العالم ينبغي علينا أن نجعلها محطة وقوف وتذكر لنرجى إلى الله هذا الأمر الذي رأيتموه الآن ينبغي أن يجعل في أنفسنا حدثا لزيادة الإيمان والاعتبار من الذي غير الكون في هذه اللحظات وفي هذه الساعات وكل في فلك يسبحون جعل هذا يميل عن مساره قليلا الأرض تكون بين الشمس والقمر إنه الله تعالى الله تعالى سخر الأرض وأرسى عليها الجبال وهو قادر على زوالها قادر على كل شيء ولذلك يا إخوان هذه الأحداث هذه الآيات التونية ينبغي علينا, علينا أن نجعلها زيادة للإمام زيادة, زيادة للإتعاض وإتبار العجوع إلى الله سبحانه سفيان الثوري رحمة الله عليه إذا رأيتم مثل ذلك أكثر التوبة نظان تلك المعاصي والسيئات التي حملتموها على ظهركم فنحن بحاجة إخواني أن نكثر من التوبة والاستغفار والإنابة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى ونجعل من هذه الأحداث فائدة لنا فائدة بالرجوع والاستقام وصلاح النفوس وأن نضبط واقعنا كمجتمعات إسلامية أمرت بالتقوى أمرت بأن تتجنب الحرام الحلال بين والحرام بين، ثم بعد ذلك هذه المجتمعات الإسلامية عليها أن توثق الصين أن تكون على التعاون والبر والإحسان فيما بينها هذا هذه دعوة الإسلام ودعوة المسلمين بعضهم بعهم أن يكونوا على خير في صلة وفي رحمة وفي لطف فيما بينهم وأن يتجنبوا أو غاروا القلوب حسدها. تجنبوا تجنب سيئات الألسنة الصليفة من الغيبة والنميمة, والنميمة والمشيات ونحو ذلك أن نجعل من أنفسنا سلامة فيما بيننا وبين إخوارنا حتى لا يكرر العقل فيما بيننا الإسلام يدعونا إلى التسامح يدعونا إلى الرحمة يدعونا إلى أن نقاومة عوجاج الألسنة التي تحكي وتقول تهذر في عباد الله تعالى، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغيبة وحذر من النميمة والأحاديث في ذلك والآيات كثر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة إخوان هذا الحدث كيف علموه وعرفوا في زمن الإمام أحمد, أحمد الله عليه؟ ذكر أن هناك أناس من العلماء يعرفون متى يحصل خسوفاً وكسوفاً هي دراسات علمية ما أتمنى أن لا يخبر الناس بها حتى ماذا يحصل ما؟ إفزاع القلوب للرجوع إفزاع القلوب لتتهيض هذه النفوس للقرب من الله تعالى فالأمر حدث طبيعيا بين الناس جاهزين كاميرات جاهزين الحدث من الأيام وجهزين أنفسهم فما يحصل هناك نوع من ماذا؟ نوع من فزع القلوب فزع القلوب بالإيمان فزع القلوب بالشيطان فزع القلوب بالإيمان أي تتحرك هذه القلوب إلى الله تعالى أنا أذكر أن الشيخ الباز رحمة الله عليه له كلام حول هذه المسألة حتى أنه تكلم قال تمنى من الجرائل والعلمة أن لا يُخذِرُ أحدَ بهذا هالَة أقوى على النفوس، وصحيحاً أقوى للتأثيرِ على النفوس حينما يرون، فيفزعون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله من الصلاة، فافزعوا إلى الله، والفزع ما يكون إلا من هذا، الأثر في القلب. على العموم هذا علم له من يخبروننا ويبينون ذلك حسب ما الدراسات التي تبين هذا الأمر واضحة، لكن ينبغي علينا أيضاً أن نجعل من هذا الآثر يا إخوان, إخوان. إفزاع لقلوبنا بالإيمان إفزاع لقلوبنا باليقين إفزاع لجوارحنا بالاعتدال عما يغضب الله ويسخطه سواء كانت أقوالا وأفعالا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا شفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا جميعاً وأن يرحمنا ويجعل مأوانا جنة عدد في مقعد صدقاً عندما لإكلمك تأمين وصلى الله وسلم وبرك على مينا محمد وعلى آله وصحبه